قالوا الان اجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون واذا قتلتم نفسا فاداره فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها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 بِه عِند رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ